من أجمل القراءات قرآنا مجودا بصوت فضيلة الشيخ طاه النعمان حيث يتلو علينا ما تيسر من سور الشعراء المزمل القيامة والآن مع التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا La la la la بسم الله in me mm -hmm. in Yeah. What do وَلَنَجِيُونَنَّ لَهُ دِينُهُ مَرِئِ Amen.